وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَافِ الرَّعُونَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُم مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرح سالين فالتقطوا قالوا فرعون ليكونا لهم عدوا وحزنا ان فرعون وحزن طِيِّين وَقَالَتْ مَرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقُولُوا هُوَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ تاخذوا ولا ذا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختهي قصين فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم علا أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها زَانا وَلِيَ تَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ